الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فهي وصيته للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون إن هذه الحياة بقضها وقضيظها ذات متاعب جمة وشدائد ملمة من عاش فيها فلن يخلو من مطيبة تغشاه او ينفك عن عجيبة تحيط به والانسان في معترك هذه الحياة يجاهد فيها ليسعد ويتكفأ النوازل ويتكفأ النوازل بكل ما اتي من سبيل ليحيا حياة تليق بعمارته في الارض وكل الناس في ذلك يغدو وكل الناس في ذلك يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وليس هناك وصف لهذه الدنيا أحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما واله وعالما أو متعلما واذا كانت المدافعه في هذه الحياه تعد ضربا من جبله الانسان فان في آمن من الناس يضعفون امام معتركات الحياه وتنهد قواهم حينما تغشاهم غير الزمن وظروفه وظروفه المتقلبه على كافه مستويات الحياه بلا استثناء فتراهم وكانهم يطعدون ولا يلون على احد والناصحون المشفقون يدعونهم في أفراهم لكنهم لكنهم آثروا أن يكونوا أسراء أوهام وأحلاس مخاوف وأقمع يأس والسكانة واستجداء بالأجنبي عنهم فلا تجد لمعاني الأمل بصيصا في حياتهم ولا ترى لوبيص الفأل الحسن والسعي في الاصلاح للأفضل اثرا في مفارقهم بل غايه ما عندهم الهلع لأقل بادرة والتنازل لأول واردة والجزع عند الهمس والفرق عند اللمس إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إن هؤلاء إنس من بني الإنسان غير ان غائلة اليأس والقنوط والتخاذل جعلت منهم حالا افقدتهم الاعتزاز الجاد بهويتهم وبخصائص القوة والطبر والمصابره في الطبيعة البشرية فصارت حالهم ترددا في العمل واستحياء في الانتماء ووسوس ووسوسة في النتائج ولو كانت ساره حتى ضعفت الهمم وتقاطرت العزائم فتسابق الابقون الى مناكب الحياة وتخلف معظمنا وسط مهامه المحن ودروبها ما كان سببا اكيدا في جعل البحار تستقي من الركاية ووصول الاطاغر الى مرادهم حينما جلس الاكابر في الزوايا عباد الله ان تداعيات الاحداث النازلة وممارسات الاكراه على ديار المسلمين من قبل اعدائهم ليست وليدة اليوم اذ الابتلاء سنة ماضية بل الابتلاء ليس قاصرا في الشر وحده اذ يقول تعالى ونبلوكم بالسر والخير فتنة والينا ترجعون وليست المصيبة في الابتلاء لكونه سنة ربانية ماضية وانما المصيبة في كيفية التعامل السلبي معه اذ المفترض ان يكون موقف المؤمنين منه واضحا واضحا جليا من خلال الايمان بانه من عند الله ثم الادراك بانه وان كان ظاهره السر الا انه قد ينطوي على خيرات كثيرة لمن وفقه الله لاست... لمن وفقه الله لاستلهام ذلك ولا ادل على مثل هذا من حادثة الافك الشهيرة التي رمي فيها عرض سيد ولد ادم بأبيه وامي صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فاستعيدوا من الناس من اقتبس الأمل وسط هذه الزوابع والكيس الفطن هو من استخرج لطائف المنح وسط لفائف المحن فالغارة الكاسحة على ديار المسلمين قد أبرزت لنا دروسا ليست بالقليلة كان من أهمها أن المسلمين مهما بلغوا من المقام والرفعة وهدوء البال واستقرار الحال فإنهم معرضون لأي لون من ألوان الابتلاء فعليهم الا يستكينوا إلى درجته ويطمئنوا إلى مكانته والا يحكمهم اليأس والقنوط في ابانه كما أن توطين النفس على السراء دوما سبب ولا شك في التهالك عند القوارع التي تنزل بالمسلمين او تحل قريبا من دارهم فيقع الانحراف ويضيع الامل بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير نطمئن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره الا ذلك هو الفسران المبين فالفتن عباد الله هي التي تصدق دعوى الإيمان أو تكذبها ولقد صدق الله إذ يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سمت درس مهم يبرز جليا إثرى تلك التداعيات ألا وهو انكشاف المندسين في الصف المسلم ممن هم من بني جلدة المسلمين ويتكلمون بلغتهم الذين يعرفون بسيماهم ويعرفون في لحن القول والله يعلم إصرارهم وهم في حقيقتهم أسياع للعدو الكاسح ولدات لا تبرز سرائرهم إلا في الفتن والحروب مما يستدعي تنبيه المسلمين إلى أمر هو من الأهمية بمكان إذ يتمثل في الاقتناع المبني على الاستدلال الصريح بأن الغارة على ديار المسلمين لا يلزم أن تنطلق من ميدان خارجي فحسب فيغض طرف عن الميدان الداخلي إذ قد يؤتى الحذر من مأمنه ولا جرم عباد الله فالذين جاءوا بالإفك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا من داخل الصف وليسوا من خارجه ومن هنا يأتي تمحيص الصف الإسلامي في الفتن كما ذكر سبحانه ذلك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 والله اعلم بما يكتمون ومن هنا عباد الله لا يبعد النجعه من يرى ان خطوره الافساد من داخل المسلمين اشد من الافساد الخارجي وان ظلم ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام المهند ومن قرأ كتاب الله جل وعلا بفهم وتدبر علم الحكمه من ورود ذكر المنافقين في القران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 رواه مسلم وفي لفظ له وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس هذه هي أوصافهم عباد الله ولقد صدق الله الذي يقول فيهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وبعد عباد الله فإن ثمة درسا مهما يستقى وسط اعاصير الفتن وذلك أن استسلام بعض المسلمين لتبعات الأحداث والانخراط في سلك المتخاذلين أمامها بين مقل في ذلك أو مكثر لهو خطب جلل إذ يخطئ أمثال هؤلاء حينما يرون الشر يداهم بلاد المسلمين فينزلقون إليه ويغرقون فيه ظانين ان بقاءهم وحدهم لا معنى له وسط هذا الزحام المتهافت كيف لا وقد وقع الجمهور فيه وولغوا من حمائه وهم يحسبون ان انتشاره في الناس كاف لتغيير حكمه ورفع, التبع ورفع التبعه عن مجتمله ويحسبون ايضا ان الوقوف امامه بالنصح والتوجيه ما هو الا ضرب من ضروب الوقوف امام سيل العرم والحق عباد الله خلاف ذلك اذ المؤمن الحر هو من خرق عادات الناس منتهجا نهج الصواب ولو كان في مجافات الكثرة الكاثره فالحق والباطل لا يعرف بكثرة السالكين فيه إذ يقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول أيضا وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولهذا بين سبحانه وتعالى أثر الاندفاع وراء الدهماء في الفتن والسير مع الغوغاء وأن ذلك لا يعفي أحدا من مسؤوليته فقال سبحانه عن حادث الإفك لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم, اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فاتقوا الله ايها المسلمون ولتقبلوا على الحياه وسط هذه الزوابع باعتزاز باعتزاز بالدين وعزيمه وثابه واراده لا تلين ولنتعود النظر الى الجانب المضيء في طريقنا ونفسر الاشياء تفسيرا جميلا يبعث فينا الامل وينشر الرجاء بالله ولنثق ولنثق ولنثق بان يد الله فوق ايدي المؤمنين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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإنه عطفا على ما سبق ذكره قد ينشأ سؤال في خلد البعض يحمله على الاستفهامات التالية هل من المعقول حقا أن يوجد في صفوف المسلمين من يقوض مسيرتهم أو يخدش بناءهم من المعقول أن يكون بين المسلمين من يجعل من نفسه تطوعا معول هدم لا يقل ضراوه عن معاول اعداء الإسلام أمن الممكن حقا أن نصل إلى حال نعاني فيها من بني جلدتنا ما يفوق معاناتنا من أعدائنا فالجواب النعم وليس هذا بمستغرب كيف لا وقد حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق كما في حديث حذيفة الآن في ذكره ولو لم يكن الأمر كذلك لما توعد سبحانه من يقع في أتون الإغواء والإضلال بين المسلمين بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا غرو اذا عباد الله ان تكون هناك اقلام كالماجوره جعلت من بنان ممسكيها أجراء لفكر منقوص أو متطوعين لتعويق مسيرة الإسلام الخالدة بثوا نطف أفكارهم لإيلاد أطفال دهاليز منفلين لكل لاقط يشككون من خلالها في ثوابت الدين تارة ويهمزونها ويلمزونها تارات أخرى يشوشون في ثوابت ديننا ومقوماته بأحبار بأحبار أجنبية عنا شغل بعضهم الشاغل الإزراء بموقف الشريعة تجاه المرأة فسخروا من الحجاب فسخروا من الحجاب المفضي إلى العفاف وأظهروا الشماتة بقوامة الرجل ونسبوا أسباب تراجع المسلمين ونسبوا أسباب تراجع المسلمين وضعفهم أمام أعدائهم إلى خلل في مناهجهم الدينية زاعمين أن الإصلاح لا يكون الا في خلخلتها وتهميشها كما ان هناك قنوات مرئية جندت نفسها من حيث تشعر هي او لا تشعر وكلا الامرين مصيبة نعم جندت نفسها في بث ما من شأنه محو العفاف ولثم الحشمة ونشر الاثم عاريا دون استحياء او مسؤوليه فجعلت فجعلت في اذكاء التمازج بين الفتاة والفتاء في منتديات دورية خالية من القيود والحدود الشرعية ليجعلوه نوعا من انواع السباق المحموم والشجاعة الساخرة بمقومات الحياء والشهامة والكرامة الاسلامية والعربية تركوا أيتام, فلسطين تركوا ايتام فلسطين والعراق والشيشان وغيرها لا بواكي لهم وهمشوا ثكال المسلمين واراملهم فلم يجدوا حلا يواسون به جراحهم إلا من خلال نشر الإثم والقحه والمروق من الفضيلة وإن تعجبوا عباد الله فعجب ما تلاقيه تلك البرامج من رجع الصدى لدى الأغرار واللهازم من بني ملتنا في حين إنك لا تجد من أهل العلم والإصلاح وهيئات التربية والتوجيه ومنظمات حقوق الإنسان ما يكشف هذا الزيف المرئي ويزيل اللثام عن أنيابه ويبين أضراره ومخاطره على الأجيال الحاضرة والأجيال الصاعدة ومما لا شك فيه أنه بمثل هذا تسفل النفس ويعم الخلل أوساط المسلمين وتنتشر الحطة والدون ويعظم الركون إلى الأهواء والأدواء ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين والحذر الحذر أن نؤتى من قبل أنفسنا ونحن لا نشعر أو أن نستورد البلايا وسط ديارنا بحر أموالنا ومحض أفكارنا فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ألا فإن الحق أبلج والباطل لجلج وإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فشريعة الله كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وماذا بعد الحق إلا الضلال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله في ذلك بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحه بقدسه